يرويثار وشهامه فرجله صوت لهم السماوات تعتله يرويثار وشهامه فرجله صوت لهم السماوات تعتله دول الارصا حزم صرار دول الارصا حزم صرار هم ايات اللي بتط نازله جدوا ايها الطربان وبكيتوا الحوايب اروحهم شيب وشباب جاوبوا بصدورهم اعظم جواء سجلوا بالدم تواريخ المصاع سجلوا بالدم تواريخ المصاع القلم لو دار شي كتب حتار القلم لو دار اكتب احتار عنهم التاريخ عبس جلي اي <متحدث> روي تاروشها مو مرجلة صوت لهم بالسماء وتعتلي اي روي تاروشها مو مرجلة صوت لهم بالسماء وتعتلي دول سيده اما ayat te dur ta nazela سكت للتاريخ خامس بالدم دنيا عقب حسين تصبح مظلمه عبر حطاس من سنصارمه عبر من سنصارمه وقال جنة بابن حامل حمى شافينهار سيف بتار شافينهار سيف سهم الموت عابس شايله بيد سهم الموت عابس شايله يرويثاروا <تصفيق> شهاما رجله قصت لهم بالسما وتعتله يرويثاروا صوت لهم بالسماوات اعتلي دول الأنصار عزم وصرار دول الأنصار عزم وصرار هم آيات اللي بغطف نازلة هم آيات اللي بغطف نازلة شجل التاريخ عنهم بالطفور عن حبيبة بطال رواهم حتو وصل ثمانين عمره ما يشوف وصلت مالين عمر وما يشوف قرت اصحاب المراجل والصفوف مين العذار اهمنذار مين العذار انطاهم نذار خلسود قلوبهم دم سايله خلسود قلوبهم دم سايله, دم سايلة ويثاروا شها ما رجله صوت لهم بالسموات اعتله ويثاروا شها ما رجله صوت لهم بالسموات اعتله دول الانصار عزم وصار دول الانصار عزم وصار هم اللي بغتنا نزله تاريخ جون طلع طى قال لا يا ابن الزهره ترخصني فدا امه المعان الحسق صاعق بالرخا امه المعان الحسق صاعق بالرخا بالشدد يا حسين قبلك في البلا بالشدد يا حسين قبلك بالبلا غير من تار فيهم ايش صار للذبح تعالي كل من للذبح تعالي كل من حابله فيروي تار وشهى مو مرجله الصوت لهم بالسماء وتعتله فيروي تار وشهى مرجله الصوت لهم بالسماء وتعتله دول الأنصار عزم وصرار همّا آياتي اللي برطف نازلة همّا آياتي اللي برطف نازلة العلام منرتج ازنف الامي اقعال هاذا حسياً وسروراً نذيك نزي البشير نزي جي وعودة البشير منهو مثل او ياهو نزل عصار شبهم بنار نزل عصا شبهم بنار هو السجل اللي ربك ارسله هو السجل اللي ربك ارسله غويثار وشهاما برجله سجلهم بالسماوات اعتلت غويثار وشهاما برجله صوت لهم بالسماوات اعتلي دول الأنصار أعزم وصرار دول الأنصار أعزم, أعزم وصرار هم آيات اللي بغطف نازلة هم آيات اللي بغطف نازلة وصوت هالشيعب محرم من عله قاله وإحنا مساريت بكربله بالخدامة تحققت هالمنزلة بالخدامة قد زهر نسين صوت سنجله عدهم ويثار لابن الأبرار عدهم ويثار لبن الأبرار شيعا وحسين بدي ما هم صوتلة شيعا وحسين بدي ما هم صوتلة رجاله صوتلهم بالسماوات اعتلى غير وثار وشهامه رجاله صوتلهم بالسماوات اعتلى الاخراج والهندسه الصوتية ايسر الغراوي ايسر الغراوي ومحمد الغراوي محمد الغراوي بصوت الرهدود الحسيني السيد غالب الميالي الكلمات للشعر الحسيني فؤاد التميمي